Bismillahir-Rahmanir-Rahim Alif Lam Mim Tilka ayatul-kitabil-hakim hudan wa rahmatan الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرتهم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا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 وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, فلا تطعهما وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا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 خَرَّ دَلِيلًا فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ الله لطيف خبير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 إِن اللهَّهَ لاَا يُحِبُّ كُ مُخْتَالِي فَخُور وَقَصِدَ فيِي مَشكَ وَدُد مِ صَوتِك إِ أَن كَرَ الأصْواتِنَ صَوتُ الْ الحَمير أَلَم تَرَو أَن اللهَّهَ لَكُمْ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 Rəla-kərəkli еёqü tростq ilə kend紀. drish edəli ki, Allah raktollaivil edəliyək, ril jamaissən umůu varya ilə bil incident. Elə insan ə Ir invention إ الله وَهُوَ مُحسِنُ فَقَدِ ْتَمْسَكَ بِالعُروَةٍ الُْسْق وَإِلَ اللهَِّ عَطِبَةُ الأُمُ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحزُ كَكُفْ إلَن مَررجعهُم فَنُ نَبِّئهُم بِمَا عَمِلُ إِ اللهَّه عَمُون بِذاتِ الصّدُ نُمَِّعُهُمْ قَليِيلًَا ثُمَّ نَضَرُّهُم إلَ عَذاابٍ غَلِي وَلَ إِ سَأَلْلتَهُمْنْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأََّ لَ يَقُولٌ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 بعده سبعه ابحر ما نفدت الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحده ان الله سميع بصير. Alam tara anna Allaha yulijul layla fi nahaari wa yulijul nahaara fi llayli wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara wa sakhkhara ash-shamsa الله بما تعملون خبيد ذلكلك ب بأن الله هو الحبّ وأأَ ما ييدون من ده الباطل وأأَ اللهه هو العلي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 دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا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 اِنَّ بِاللَّهِ الْغُرُورَ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا